بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعي الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث واربا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء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 إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله للغرور إن الشيطان لكم عدود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 لِفَرَآءَ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ربي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون الزيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من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 وذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها. وترى الفلك فيه مواخر لتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملء الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِي مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ قُل لَّا يُنَبِّئُكُم مِّثْلُ خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الآما والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحيان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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجفال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن والناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رفور الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لا تبور ليوفيهم أجورهم ويزيذهم من فضله إنه غفور شكور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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفق عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنت ال... أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر عجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض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 أَوَلَمْ أَرَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى مِنْ بَلِ الْيَعِيدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِنْ دَنَتْهُ إِلَى الْأَرْضِ لَكَانَتْ هَشًّا مِن فَوْقِهِ إِلَى رَبِّكَ لَيَأْتِيَنَّ سَرِيعًا إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا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 يَرَى صدق الله العظيم